جرب جرب جرب جرب جرب جرب, جرب, جرب, جرب أ ن تضع نفسك مكان لاعب ك ر ة ل ح ظ ة الدخول إ ل ى أ ر ض الملعب سبعون ألف متفرج يهتفون باسمك لساعة الساحق يهتفون ونصف أو、أكثر. يتمنون لك الفوز ولكن ألف أكثر لك متفرج حقيقة تلست متفرجين الهتاف الملعب كما أن السبعين ألفا ليسوا متفرجين وليس الهتاف باسمك مجرداً ولا خلال باسمك ساعة في ونصف ف كما مجردا مدة أن قال ط ق عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ما من مسلم يعود مسلما عدوه إ ل ا صلى عليه سبعون أ ل ف ملك حتى يمسك و إ ن عاده ع ش ي ة صلى عليه سبعون أ ل ف ملك حتى يصبح جرب أن تعود مريضاً اليوم وتذكر السبعين ألفاً. جرب جرب جرب مريضا وتذكر السبعين أن ألفا تعود اليوم